هو على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِحُونَ الله أكبر